الواحد يتقصى دي حضايخ في النصيح حرام قاتولم الوالدين نغزيه مزيان نهنيتو السران غاك حضايخ فنش غاك حضاط مبن غاك حضى يبريد حضى غيش فان ضحنا ما المعلم تغمر فري قدوره غ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 بونتاري <تصفيق> هاي شم تتيحه في المقرب غ علال فضح شاكيس يا الله وردت بيبي وشقيت قيت بونتارا ما يعدو تسني المدير سقساخ الاستاذ اتش كيم اتش كيم كم... راقسي قارس مي جمع المعلمين قارس قاثماني كيف قالو شي من يبقاو حنجه نجا مين يلمد حطوه راه يتفغزيه مزيده ويطي في التلاميذ غيحضى يحط يوزان comfortably buying the 선택? We just możグウ them While I kommt out We will putge Unter and log in We will work on a gaslight We will produce gaslight and let the fire We are going to Clean water And here we have We government And we'll... plus الموظف في بلديهتنا كارد غصب عن الصباح باش اضر حديقه بر البيلون نسدي البلديه راه السيد يتنكر غصب الصباح حنضر حديقه بر البيرونس ايجان في الشارع <تصفيق> وشريقي من ناكمر امشوم نختامشوم تاع دوت خاص امشوم نختامشوم تاع دوت خاص اخرست تاع دوت شنيش نتقوضات ثاني في الشكار ثاني تمشي أتعذّش تنتزيرات شيء حاجة خست عذّسي الصباح في شي حاجة. عباد الله أتقيمش كيم دكانش دحشة شذيك شخصين يمدكان سن يغش تزويديه غداش الشارن سخوي يا يا قرت <تصفيق> <تصفيق> قعان شيء متى شيء دقوز انتي دحش هذه نقربها شن طبر النغني غلي في جن ويدحش يقصير يوم يقمع طرز <تغزب> ابنادم من ديها قوا يضحج وايسفانين وايسبيسيم اكل منار بنادم منها خويا وايه ورنس راح نسيد مع طيما انا مخزام بضي فما واش نطيح حتى غير فما تي قاري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 شيء قمر قوانين قمت عساي تعساي تعساي شان عب عن سعفين يسبب تموبين يعرن كت تموبين متيهوا عشرين نعرف إنهم هز القوان مارة إذا يتغذيس جنعا عشين نعرف دد دد سنغ نتاي جند باب الطوموبيل و غاتدغي ما نبغي ندير قهوه ملي تاكي تاوي 20000 في قمل هادي 60000 هذيك 29000 زعما الصراحه ما غادي نخطو و تجي زعما الجندايس حطو الجنوازيشا نشد ما نشوي يسرمد نحطو نش واش نحنا طوغاريش نحنا مسكينه واخا واش نجمش نحديتشا قبر الكازيا وي دغيا معاتولم العمارة سي دغديسي جن غاس 8 تي جنوا غاس 8, 8. شعب الله تا وين ديحوا يحوريين حنا النيت قبر محمد 700 الله يستاهج هذه سي جنغريا عباس اش حاميشي صغي دا حوري ني درت في لا بده خاصني 150000 ني درت في حنا في قبر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 أصبح مزيس غير بو فندانة. نشين <تصفيق> بتجمعنا وهذا غي تعجب بول حزام ما هو مترميز شين فاميليا قارس مش مساحنة تجميلية. أو إذا نحن سوو شيء كدعوا جيجي ب بحنا مرة نحنا بدرس نحن شفاءم زحتون يودن صافيش متبرغة وهذا مقيم غارحكم وندر شفاءم زاد نيوان سبحان شد جمعة توقع من فاميلية مشات كتي فاس الصغار غصيضات بالعالمين من تبعها الناس يا ربي يا ربي شي لا كاتريان ما بجنا سيجار اخضر